أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما عم يفلكون. ينزل الملائكة بروح من أمره على بين شزاء من عباده أن أنذر أن أنذر أن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 وما ذرَأَلكم في الأرض مُختَلفاً ألوانُهُ إِنَّ في ذَنِكَ لآيةٌ لِقَوْمٍ يَلْكُونَ وَهُوَ الَّذي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَّةً وَتَسْتَخْرِلُوا مِنْهُ حِلْياً وَتَسْتَخْرِلُوا مِنْهُ حِلْياً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَفُّلْكَ مَوَاقِرَفِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وألقى في الأرض روازي أن تميد بكم أنهار وسبل لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجوم يهتدون أَفَمَن يخلق كَمَنَ لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 ومن أوزار الذين ليضلونهم بغير علم ألا فاء ما يزئون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوحهم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 كذلك يجزي الله المتبين الذين تتوافهم المناذرك الطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظر لئلا أن تأتيهم المناذرك أو يأتي أمر ربك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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن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 فاسألوا أهل النكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنذلنا إليك النكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أَوْ يأتيهم العذاب؟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 تالله لا تجسؤن مما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالانثى فَظَلَّ وَجْهُهُ مُصْوَدَّ وَهُوَ كَبِيرٌ يَتَرَابَى مِنَ الْقَوْمِ مِزْوَسٌ إِمَّا بُشْرَى إِمَّا يُمْسِكُ عَلَاهُنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا أَسَاءَ يَحْكُمُونَ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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الانعام عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرثه ودم لبنا خالصا فائضا لبنا خالصا سائغا للشاربين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 لن يرجئ الى اربال العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم بعد عن شيء ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلو برات رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افا بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفجا ورزقكم, ورزقكم مِنَ من الطيبات اف بالباطن يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 وَمَرَّ زَقْنَا أُمَّنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرَّ وَجَمْرَةٌ هل يَسْتَمْعُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَظَرَدَ اللَّهُ مَتَلَرُ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مُولَاهُ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 وَيُؤْتِيكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا آثَاءً مِّن مَّتَاعٍ إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بَهِا خَلَقِهِ ظِلَالًا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 وإلى رأى الذين أشركوا شاكا أن قالوا ربنا قالوا ربنا أولئك شاكون الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وطلع من ما كانوا يكترن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً زدلهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امة شهيداً عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيداً على هاؤلا ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهو داء وهو دو ورحمة وبشرا المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون.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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا أن تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به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 قلنا زلوا روح القدوس من ربك بالحق ليُتَبِّتَ الَّذين آمَنوا وَهُدَا ليُتَبِّتَ الَّذين آمَنوا وَهُدَوا وَبُشْرٍ لِالمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرُ لِسَانُ الَّذين يُلْحِظُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٍ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ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 إلا من أكره وطلبوه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وضرب الله متن قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأراقها الله فأراقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.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 ثم إن ربك للذين عملوا الصوم بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحون إن ربك من بعدها لغفور رحم